لأن موسوعه ا ل لله ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي الاسلاميه د ي ي ن إ ك نعبد و 「今夜は」 أن موسوعه ا إ ن كنتم ص ا ر ي ن ف ا ن ط ل ق و ا م ا ل ا س ل ا ي د خ ل ه م o h、yeah. t a n k you. واملي لهم, لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اسماء يكتبون الله الحسنى ح ب ا y o h